هاجرا لا ذا إذا وانبرا ليثا بأدغال الشراها والله يا أخوة بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج إذا تعطي أي قضية أو تعطي الإعداد أو تعطي الجهاد فضلة الوقت أيضا أن تأخذ فضلة النتائج الفضلة, الفضلة من النتائج اما ان تعطيها كل وقتك و... يعني تعيشها تعطيه كل شيء هاجر اللا ذا وانبارا ليثا في ادغال الشرى هاجر اللا ذا الله هو ستار لم تغريه الدنيا ولا يثنيه ما حكى الورى بل لماحي على الجهاء ومضى بي اجفان السور درب الشدا لم يسبيه عشق الكرى قد عا خالين فراشيه وغدا لي يفترش الثرى متوسد صخر تجليدا متصبيرا أغارته لذات الهواء فأبى بأن يتقه وتزيانت في وجهه فازدادا عنها تنكرا Mile God Mandy health 坎d wa sad maia ra ʿe mudhba M Kin ada daar Qamqad Qad Bu타 38 موت خنديق في ثغره يقضان يأسر منظارا موت في عزمه لم يلتافت يوما وراء ماذا قطعم الذل ليلا كالنسر في شم الدراء متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا قاس الصعى وهولها ما هاب كفراً أغبرى. يا رب ليل لم يذر فيه الذي ذا من الكرى أينام في لداته والكفر بالحقد برا حاشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى ضاقت به أيامه والقلب منه استبشرا أنت له أقدامه وبكت إليه تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسا وتصفرا فأجابها متجل تتبعوا الله اشترى دعاها متجليدا تتبعوا الله اشترى, اشترى